إ ن علينا جمعه وقرانه ف إ ذ ا قراناه فاتبع ق ر آ ن ه ثم إ ن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله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 إلى ر ب ه ا ن ا ظ ر ووجوه يومئذ ب ا س ر ا تظن أن ي ل ل ع ل ب ه ا فاقرا ك ل ا إذا ب ل غ ت ا ل ت ر ا ق ي ة وقيل من؟ وقيل من رااق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك ي و م ئ ذ ا ل م س ا ق ف ل صدق و ل ا ص ل ى و ل ك كذب ن و ت م ا ل ى ا س ل ه ي ت م ط ى أولى لك فأولى لك ثم أ و شركه ف الهدى شركه دعويه غير ر ب أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ا ي ت ر ك س د ي أ ل م يك ن ط ف ة من مني يما ثم كان ع ل ق ة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى أ ل ي س ذلك بقادر